الخليج للانتاج والتوزيع الفني تقدم لكم يسير التمور من اللي في قلبه مشاك يا اكل جن تراح هنا خذ الحو يا اكل جن تراح هنا ريب الكلمه اللي هتفوت منين ريب الكلمه اللي هتفوت منين ولو خطوه تمشيها على درب حسين ولو خطوه حتى عمري حتى عمري وظل يدريها ما يدري امام حسين وبشفاط خليها. وبش خليها تضل هنا قصيده شوقايلها علا شوف ناس قصيده شوقايلها علا شوف ناس اخذها وياك دلليها الورق حساس اخذها وياك شعود عرفها على السواب يطال شعود عرفها على السواب حسيزه حرض ناسفها ابو الاحراح الاب الاحرام ثمن جمي ثمن جمي فيقو همي فيقو همي هزن ما صار تمح حولاتنا الشيفة هذا النسرى تمح حولاتنا الشيفة هذا النسرى انتاج شركة الخليج الثقافية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 لك اذا تعبك خذ دربك خذ دربك ولكن لا ونحرف اعوضها بقيل احلى انا نحرف اعوضها بقيل احلى السعدي بعد كل ما تعلمه بعيد الزور بعد ما تعلمه بعيد الزور مثل الخرزه قلبمها وعلي يهدو مثل الخرزه قلبمها وعلي يهدو تصير زياره تنشرها على النجمات تصير زياره تنشرها للنجمات وبعد وان على جبني تبها على القرعه دم عصبري نهر يجري نهر يجري وعليها يا حسين ارسمها لك يا حسين ارسمها وتروح تزور